جرب اليوم أن تكون بشوشا استقبل الناس بوجه مبتسم وحادثهم والاتسامة لا تفارقك عبر بها عن رضاك عن حبك عن سعادتك حين تتحدث جرب, جرب. وستلاحظ كيف سيمضي يومك من فضلك ابدأ الآن جرب جرب, جرب, جرب.